ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قُبَّةَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَاهُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَيَهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشا ما ذا والبصر وما فغ لقد رأي من آيات ربه الكبرى أفرايتم لات والعزى ومنات الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانثى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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ايذن الله لمن يشاء ويرضى